آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين no <laughs> you mm -hmm. We hebben de zon en de وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأت أسبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبت na we haar plo D's In alle NY Commons In alle ogen كنتم له برازقين أَنزَلْنَا النَّارَ يَحْلَوَى لَكَ حَفَأَنزَلْنَا وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المس تَنقُذِينَا منكم عَلَى قَضَالِبِنَا الْمُسْتَخِيرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ Hij is ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حميم سنون والج قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا من صلصال من حمأ مسلوس fijnsouwe en nefxte Vastjenden, de meleikers, te allen toe, ademon, قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكل لأس daarom is het belangrijk dat we de قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين поряд normaal lig 11 12 13 13 In de Muntakinaa in jannat en oyun, en Weer het niet omdat we het niet niet لا نصب وما هم منها بمخرجين Ibadi wil u ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا من قالوا لا توجل إنا نبشرك بهلام عليم قال أبشرتموني على أمن مني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم en jullie, de messen, zeiden: "Inna, بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون We zijn hier de وجاء اهل المدينه يستبشرون قال انها تقول الله في سكرتهم يعمقون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا علي I'm لقد كذب أصحاب الحجر المرسلين We hebben het هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن Sterker nog, dan het <تصفيق> <أحزن> عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل Amen. alsdag bijna te meren en aardig. We zijn er